فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء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 أشرم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا طَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابًا أَلِيمًا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 أتخذ من دونه آله إين يرد الرحمن بضر لا تغن, عني شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قرم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 الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها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 تصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولكن اصبحت افضل من اجل ان تتعلموا ان الله يجعلنا من اجل ان نتعلموا ان الله يجعلنا من كيسو في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له انه الا ذكر وقران مبين ليذر من كان حيا ويحيق Sterker nog, dan zal ik het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 إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان ان خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان ان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 الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أي يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع